الصلاة. وقالوا ببطلال الصلاة لكن هذا مرجوح لا شك أن هذا مرجوح وأما رفع البصر في الدعاء خارج الصلاة فايضا على أصحي قولي أهل العلم هو حرام على أصحي, على أصحي قولي أهل العلم هو حرام وبعض الناس يجوز وبعض العلماء يجوزه وخاصه من المتأخرين ويقولون إن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة ولا شك أن هذا قول مبتدع هذا قول مبتدع وهذا قول يريدون به أن ينفوا علو الله تبارك وتعالى المطلق على خلقه أن ينفوا به علو الله تبارك وتعالى المطلق على خلقه لأنه لما حاججهم أهل السنة وقالوا لهم إن الفطرة تثبت لما حاججوا أهل البدع الذين يقولون ان الله ليس في العلو وليس فوق سبع سموات سبحانه في علاه حاججهم اهل السنه وقال لهم الان دعوا النصوص حاججوهم بالنصوص ولم يرجعوا فقال لهم دعوا النصوص هذه الفطره التي في النفس هذه الحاجه الملحه التي تكون في نفس الفرد منا حينما يحتاج الى شيء أو حينما تنزل به ضائقة أو حينما تنزل به شدة فإن كله يرتفع إلى السماء فإن قلبه ينظر إلى السماء يتوجه إلى السماء وهذا يدلك على أن خالق الكون فوق سبع سماوات سبحانه في علاه وإلا النصوص النصوص جاءت متواترة وظاهرة وبينة على أن الله تعالى في العلو المطلق سبحانه في علاه وأنه مستوى على عرشه سبحانه في علاه آمنتم من في السماء أن يخسر بكم الأرض وقال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده وقال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والعمل الصالح يرفعه وقال الله تبارك وتعالى في طرف نسيت سالسان بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج والعروج هو إيش الصعود إلى أعلى والعروج هو الصعود إلى أعلى فلا شك ان النصوص متظاهرة على إثبات العلوي العلوي لله تبارك وتعالى فهم أرادوا أن ينفوا مثل هذا العلو حتى من الفترة فقالوا إن السماء هي قبلة الدعاء, أو هي قبلة الدعاء كما أن الكعبة هي قبلة الصلاة فرد عليهم أهل العلم وقالوا اولا هذا قول مبتدع ولم يعلم عن السلف اصلا هذا واحد. ثانيا أنه لا يقال للقبلة إلا لما يقابل الإنسان ولا يقال للقبلة لما يرفع الإنسان إليه بصره لما يرفع الإنسان إليه بصره وثالثا النصوص الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه انه انما كان يتوجه الى القبلة انه إنما كان يتوجه إلى القبلة الصحيح بعد هذا كله ان نقول ان رفع البصر الى السماء في الدعاء سواء كان في الصلاة او خارج الصلاة لا يجوز لا يجوز ذلك قال هنا قال ومن اخطاء المصلين رفع البصر الى السماء او النظر الى غير مكان السجود قال رفع البصر إلى السماء أو النظر إلى الإمام أو عن اليمين والشمال مما يسبب السهو وحديث النفس وقد ورد الأمر بخفض البصر والنظر إلى موضع السجود إلا في حالة الجلوس للتشهد فإن النظر يكون إلى الإشارة بالسبابه لا يتجاوزها وهذا ثابت المصلي في صلاته كلها ينظر إلى محل سجوده إلا في موضعين اثنين الموضع الأول يكون في الركوع فإنه لم يثبت نص خاص بالنظر إلى إيش محل السجود وفي محل التشهد هذا المحل الثاني فإنه ينظر إلى أصبعه ينظر إلى الأصبع وهذا ثابت في سنن عبد داود من حديث عبد الله بن الزبير والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجاوز بصره اشارهه لا يجاوز بصره إشارته. ينظر الى اصبعه الى اخر التشهد ينظر الى اصبعه الى اخر التشهد اذا هذا هو المشروع واما في سائر الصلاه نعم في الركوع لم يثبت نص في مكان معين لكن الانسان لا شك ايش انه يثبت بصره على امتداد ايش ركوعه على امتداد ركوعه ولا يجيل البصر لأن حقيقة الالتفات إنما كان مكروها إنما كان مكروها لسبعين اثنين أولا لأنه ينقص الخشوع وثانيا لأن فيه التفات عن القبلة ببعض البدن وهذا ذكره الحافظ بن حجر ذكر هذا التعليل في الفتح ونقله عنه الأبادي أو العظيم الأبادي في عون المعبود إذا فيه إيش فيه أمراض الأول أن فيه انقاص للخشوع فيه انقاص الخشوع والثاني أن فيه التفات ببعض البدن عن قبله والتفات ببعض البدن عن قبله لغير حاجة يكره يكره وأما الالتفات بالبدن كله أو بصدر الإنسان عن قبله فهذا يبطل الصلاة الذي عليه العلماء أنه يبطل الصلاة طيب قال هنا الا في حاله الجلوس التشهد فإن النظر يكون الى اشاره بالسبابه لا يتجاوزها فقد ثبت في هدي عليه الصلاه والسلام انه لا يجاوز بصره اشارته طيب قال عن عائشة رضي الله عنها قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات في الصلاه قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما بان اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهينا عن ذلك او لا ننتهينا عن ذلك أو لا أو لا وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين اقوام عن رفعهم ابصارهم عند الدعاء في الصلاه الى السماء او لتخطفن ابصارهم وعن جابر بن سمره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاه او لا ترجع اليهم في هذه الاحاديث النهي الاكيد والوعيد الشديد في رفع البصر الى السماء في الصلاه وقد نقل الإجماع في النهي عن ذلك نقل الإجماع النووي رحمه الله في شرح مسلم ونقله أيضا الحافظ بن حجر في فتح الباري عن ابن بطال ونقله أيضا صاحب فتح الملهم القرطبي نقله ثلّة من العلماء قال وقد نقل الإجماع في النهي عن ذلك ويكره أو يكره أن يلتفث المصلي في صلاته لغير حاجة أما لحاجة وقد ثبت هذا عن النبي عليه الصلاه والسلام فانه ارسل يوما حارسا لما كان في بعض الغزوات يحرس شعبا من الشعاب وكان عليه الصلاه والسلام في صلاته يلتفت ينظر ناحيه الشعب فهذا ايش لحاجه هذا لحاجه وكذلك بكر الصديق رضي الله عنه لما تاخر النبي عليه الصلاه والسلام يوما عن الصلاه فقدمه ابا بكر رضي الله عنه فجاء النبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر الصديق رضي الله عنه يا أم بالصحابة رضي الله تعالى عنه فسبح الناس وصفق أو صفق الناس فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس من التصفيق والتسبيح التفت رضي الله تعالى عنه فراى النبي عليه الصلاة والسلام فرجع القهطرة فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر الحديث فهذا فيه إيش؟ فيه جواز لالتفاة للحاجه فيه جواز لالتفاة للحاجة يعني ومنه فيما لو كنت تصلي في بيتك مثلا وسمعت صوتا في جانب غرفتك أو مثلا خشيت على طفلك وسمعت صوتا هنا إذن لا بأس أن تلتفت لأن هذا جائز للحاجة هذا جائز للحاجة ولا تبطل الصلاه به ولا تبطل الصلاه به طيب قال هنا نعم ويكره ان يلتفت المصلي في صلاته لغير حاجه للحديث الاول ولا تبطل الصلاه بالالتفات الا ان يستدبر بجملته عن القبله او يستدبر القبله او يستدبر القبله قال ابن عبد البر وجمهور الفقهاء على ان الالتفات لا يفسد الصلاه إذا كان يسيرا ودخل في خطأ جديد نتكلم عنه غدا إن شاء الله وهو تغميض العينين في الصلاة وكذلك من الأخطاء أيضا كثرة الحركة والعبث في الصلاة نتكلم عنه غدا إن شاء الله فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقعنا في ديننا ويعلمنا من ديننا ما ينفعنا ينفعنا ويعلمنا وصلى الله وسلم ومارك على محمد وآله وصحبه شكرا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمائنا من يهده الله فلا ربي نفسه من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا المفاد نواصل درسنا المعتاد في باب أخطاء المصلين وخطأ اليوم هو خطأ شائع بين كثير من الناس الا وهو قال المصنف تغميض, تغميض العينين في الصلاة هذا الخطأ حقيقة خطأ شائع بين كثير من الناس تراه يصلي وقد غمض عينيه أو أغمض عينيه وهذه المساله اختلف فيها العلماء في اباحتها او منعها وكراهتها فبعض اهل العلم ذهب الى ان تغميض العينين في الصلاه مكروه وذهب الى ذلك الامام احمد وكذلك سفيان بن عيينه رحم الله العلماء وهناك من اهل العلم من أباح تغميض العينين في الصلاة، ولم يقل بكراهته، بل قال إنه الأقرب في حصول المقصود، وهو الخشوع في الصلاة، والخشوع هو روح الصلاة. والصحيح أن تغميض تغميض العينين في الصلاة مكروه. الصحيح أن تغميض العينين في الصلاة مكروه. وذلك لأسباب أولا لأنه لم يكن من هديه صلى الله عليه وآله وسلم تغميض العينين في الصلاة ولم ينقل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يغمض عينه في صلاته لم ينقل هذا قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال ولم يكن من هديه صلى الله عليه وآله وسلم تغميض العينين في الصلاة والأدلة كثيرة تشير أو تدلل أو تؤمن إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يغمض عينيه في الصلاة من مثل حديث, حديث مر معنا قبله وهو حديث عبد الله بن الزبير في سنن أبي داود رضي الله تعالى عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تشهده تشهده يرفع أصبعه أو يحركها قال فكان بصره إيش يتبع إشارته كان بصره يتبع إشارته إذن هو كان ينظر إلى أصبعه ولا يكون ذلك إلا إذا إيش إلا إذا كان مفتوح العينين إلا إذا كان مفتوح العينين وكذلك من أدل على ذلك أو من الأدل التي تشير الى ان هذا النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي مفتوح العينين ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى بني عمرو ابن عوف يصلح بينهم قوم يصلح بينهم في المدينه ف لما أتى وقت الصلاة جاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم وقال أقيم وتصلي بالناس فقال أبكر الصديق نعم فلما صلى بالناس جاء النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة قائمة فالنبي عليه الصلاة والسلام وجد طريقه إلى الصف ووقف في الصف فالناس وهذا هنا الشاهد رأوا النبي عليه الصلاة والسلام إذن هم يوصلون إيش؟ يصلون مفتوحي الأعين مفتوحي وليس مغمضي الأعين فصفق الناس ولم يكونوا بعد يعرفون إيش مسألة التسبيح فصفق الناس وكان وكر الصديق رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فزاد الناس في تصفيقهم فلما راهم كذلك التفت فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في الصف فاشار له النبي عليه الصلاه والسلام أن يمكث ابقى لكنه رفع يديه الى السماء وحمد الله تعالى ثم رجع القهقرى الى الخلف يعني فتقدم النبي عليه الصلاه والسلام فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وفرغ من صلاته قال يا ابا بكر ما منعك الا تمكث اذ امرتك فقال رضي الله تعالى عنه وهذا هو ادب الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي, برسول أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ما بالكم اكثرتم التصفيق التفت إلى الصحابة رضي الله عنهم ما بالكم اكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح ومن سبح, أو سبح له فليلتفت من سبح له فليلتفت لينظر إيش الأمر الا اذا عرف طبعا الا اذا عرف قال انما التصفيح وفي روايه التصفيق وهما بمعنى قال انما التصفيح للنساء انما التصفيق للنساء انما تصفيح هذا دليل على ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي مفتوح العينين كذلك من الادله ما صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مره الى جدار فجاءت شاته تريد ان تمر بين الجدار وبين النبي عليه الصلاة والسلام فساعاها يعني تقدم الأمام حتى مرت من خلفه فساعاها حتى مرت من خلفه صلى الله عليه وسلم هذا فيه دلالة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عيش مفتوح العينين ولا وإلا كيف رأى الشات كذلك من الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته رأى المرأة التي أدخلت النار بهرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض كما جاء في الحديث هذا أيضا دليل كذلك جاء عند ابن ماجه وهذا سنده صحيح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل في الصلاة لمح بمؤخرة طرفه صلى الله عليه وآله وسلم رجلا لا يقيم صلبه في سجوده ولا ركوعه ما يقيم الصلب هكذا لا منحني كما هو الحال وهذا سيأتي أيضا خطأ منفرد يتكلم عنه فالنبي الشاهد أنه لمحه بطرف طرفه بطرف عينه صلى الله عليه وسلم ولو كان يصلي وهو يغمض عينيه عليه الصلاة والسلام لما راى الرجل, الرجل بطرف عينه ولما أشار الصحابي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل بطرف عينه هذه الأدلة والأدلة كثيرة في هذا وحتى يوم أن صلى الكسوف صلى الله عليه وسلم رأى أنه عرضت أمامه النار وأخبر الصحابة بذلك فهذا دليل على أنه كان يصلي إيش مفتوح العينين إذن لم يرد في سلة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي إيش مؤمضة العينين وإنما كان يصلي مفتوحة العينين صلى الله عليه وآله وسلم كسلينا هذا أولا ثانيا قال بعضها العلم تغميض العينين هو مضمة النوم تغمض العينين هذا يعني يغمض العينين تكون مثلا صوت القارئ جميل أو يكون المسجد باردا وإذا به يغفو غفوات في صلاته وإذا به يغفو غفوات في صلاته إذن تغمض العين أيضا إيش؟ مضنت النور ويستثنى من هذه الكراهة فيما لو صلى وبين يديه زخارف أشياء مزوقة أعلام تصاوير تعرض له في صلاته كما جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم حين إذن لا بأس إذا كان تغميضه يدي مناه القشور فحين إذن مستحب فحين إذن أيش مستحب بل قال بعضها العلم قد يجب أحياناً تغميض العينين متى هذا إذا كان ذلك منكر لو من مرة مرأ عمراً أنك عارية أو أرغمت أن تصلي أنك عارية هنا إذن أيش يجب أن تغمض أيش العينين حتى ما ترى هذه العورة حتى لا ترى هذه الأجنبية هذا يستثنى واما تغميض العينين قربة وانتبهوا إنسان يعتقد أن تغميض العينين في الصلاة فيه قربة إلى الله وفيه اجر إلى الله خاص هذا إيش إيش يعتبر حكمه بدع من البدع حسب هذه, هذه هذا حرام لأنه من البدع والنبي عليه الصلاه والسلام يقول إيش من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي روايه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقال عليه الصلاه والسلام اياكم ومحدثات الامور اذن قال هنا تغميض العينين في الصلاه هو من اخطاء بعض المصلين قال ابن القيم ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاه وقد تقدم انه كان في التشهد يومئ ببصره إلى أصبعه في الدعاء ولا يجاوز بصره اشارته انتهى هذا الخطأ في هذه الليلة ودخل في خطأ جديد وهو كثرة الحركة والعبث في الصلاة كثرة الحركة والعبث في الصلاة هذا إن شاء الله نتكلم عنه غدا اذا أحيانا الله تبارك وتعالى فنسلم الله عز وجل أن يفقدنا في ديننا ويعلمنا من ديننا ما ينفعنا وينفعنا إلى علمنا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه جمعنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين أما بعد فنواصل درسنا المعتاد في باب أخطاء المصلين وخطأ اليوم يقول المصنف من اخطاء المصلين كثرة الحركه والعبث في الصلاه واراد الحركه ها هنا اراد تلك الحركه التي هي ليست من جنس الصلاه اولا والتي ليست لحاجه ثانيا الافعال في الصلاه والحركات في الصلاه كما قرر الفقهاء هي قسمات افعال من جنس الصلاه هذا القسم الأول والقسم الثاني أفعال ليست من جنس الصلاة أما الأفعال التي هي من جنس الصلاة فهذه زيادتها إما أن تكون أركان وإما أن تكون غير ذلك إما أن تكون أركانا وإما أن تكون غير ذلك أركان يعني مثل زيادة قعود زياده قيام في الصلاه زياده ركوع زياده سجود في الصلاه هذه اركان هذه باجماع اهل العلم اذا فعلها المصلي متعمدا فصلاته باطنة يعني مثلا انسان بدل ان يسجد سجدتين سجد ثلاثا هذا متعمدا هذا صلاته باطنة لانه اخرج الصلاه عن هيئتها والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود او مثلا كان في صلاه الفرض وبدل ان يقوم قعد متعمد فلا شك ان هذا اتى بالقيام في غير موضعه ومعلوم ان القيام ركن من اركان الصلاه القيام ركن من اركان الصلاه اعني صلاه الفرض لان صلاه النفل القيام ليس فرضا فيها القيام ليس فرضا فيها لكن يقل الأجر لكن يقل الأجر وهكذا قل في الركوع لو أن رجلا زاد ركوعا ثان في غير صلاة الكسوف فإن صلاته إيش؟ باطلة يعني زاده عمدا فإن صلاته باطلة وهذا بإجمال العلماء أما إن زاد ركنا سهوا إنسان سهى فزاد ركعتين او سهى فزاد ثلاث سجدات فحينئذ صلاته صحيحه لانه ساهن وقد عذر الشرع الساهي وحينئذ ياتي بسجدتي سهو بعد صلاته او قبل سلامه والامر سيان ان شاء الله تعالى على الصحيح من قولها العلم في باب سجود السهو واما في غير الاركان لازلنا ايش نتكلم عن الأفعال التي يزيدها الإنسان من جنس الصلاة من جنس الصلاة يعني ركوع سجود هذه أركان الواجبة إنسان يعني زاد رفعا في غير محله مثلا أو زاد حركات أخرى هي ليست بأركان هذه إذا كانت على سبيل اللعب بالصلاة فإنها تبطل الصلاة فانها تبطل الصلاه اما ان فعلها سهوا هكذا فهذا لا شيء عليه هذا لا شيء عليه ولكن فقط عليه سجدتا سهو لعموم قول النبي عليه الصلاه والسلام والمسألة فيها خلاف المساله فيها خلاف لكن الصحيح ان عليه سهو لانه اتى بزياده سهوا اتى بزياده سهوا والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لكل سهو سجدتان وأما إذا كانت الحركات أو الأفعال الزائدة على الصلاة ليست من جنس الصلاة وكانت هذه الحركات والأفعال للحاجة فحين والضرورة فحينئذ لا بأس بها حينئذ لا بأس بها وجاءت الأدلة الكثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي القرآن الكريم على جواز ذلك قال الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ما قال قبلها؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا بالله قانتين فإن خفتم فرجالا يعني ماشيين على ارجلكم أو ركبانا أي راكبين أو ركبانا أي راكبين على دوابكم فهذا حال ما الخوف كشخص خائف من سبع أو شخص خائف من عدو يطلبه وهكذا وهكذا هذا بالنسبة لما لما كان من زياده في افعال الصلاه من غير جنسها للحاجه والادله على جواز هذا كثيره وانه لا يذكر الصلاه الادله على ذلك كثيره منها ما جاء في الصحيح من حديث ابي قتاده رضي الله تعالى عنه الانصاري الحارث بن ربعي وهو انه راى النبي عليه الصلاه والسلام يصلي حاملا امامه بنت بنته على عاتقه صلى الله عليه وسلم فاذا اراد ان يركع وضعها وبعد ان يقوم من السجود رفعها وطبعا هذا الحديث فيه رد على بعض اهل العلم بعض المذاهب قالوا اذا تحرك ثلاث حركات فما فوق او حركتين فما فوق على اقوال عندهم قالوا تبطل صلاته لكن هذا الكلام غير صحيح والسنه ترده كما ترون وجاء عند المخار أيضا أن أبو برزة الأسلم حينما ذهب الصحابة يحاربون الحرورية الحرورية الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه في منطقة اسمها حروراء هذه تبعد أميال ميلين أو ثلاثة نسيت الآن لكن أميال معدودة من الكوفة في العراق فلما صلى أبو برزة الأسلم رضي الله تعالى عنه أمسك برجامي دبتي أمسكها بلجام الدابة فإذا جفلت قليلا تحرك معها قليلا هو يصلي فراءه خارجي الخوارج الرسول عليه الصلاة والسلام قال عنهم كلاف أهل النار وكانوا أعبد الناس لو الآن في زماننا قال كيف تقول عن هؤلاء كلاف أهل النار كيف تقول كيف هذا الرجل يقول لا إله إلا الله هذا الرجل يقول كذا لكن لا بد أن ننظر في كل مسائل الشريعة لأن لا إله إلا الله لها نواقض. وهناك أمور قد يعني حذر منها الشرع فإذا الإنسان نقض لا إله إلا الله بناقض من ناقض الإسلام حينئذ لا إله إلا الله لا تنفع إنسان يقول لا إله إلا الله وهو يسجد إيش نقبه يسجد للعوثال يسجد للشجر إنسان يقول لا إله إلا الله وهو لا يعتقد بأن هذا القرآن هو القرآن الصحيح الموجود وأن هناك قران مخفي هذا ايش تنفع لا إله إلا الله إنسان يقول لا إله إلا الله وهو يتمنى في قلبه أن يهزم المسلمون هذا منافق أليس كذلك؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فالشاهد أن هؤلاء الخوارج رأوا كانوا عباد ولذلك الآن المحدثون يردون رواية الرافض قبح الله الرافضة يردون رواية الرافضي لأنهم كذب ويجعلون الكذب جزء من دينه بسمة الطبية لكن لا يردوا روايات الخارجي لماذا قالوا لأنهم كانوا يعبدون الله حق يعني يعبدون الله عبادة كثيرة جدا وكانوا أعبد الناس في أفعالهم وكانوا صادقين لهجة وذلك لم يردوا رواياتهم لم يردواها فشاهد أنهم رأوا أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أرضاه وهو يمسك برجال دابتي فقالوا انظروا إلى هذا الشيخ ما يفعل في صلاة فيه ما يعرفوا أنه صحابي ما يميزون في هذا الباب ما يميزون في هذا الباب كما يقول بعض المعاصرين هم رجال الله لأولماء لا والله. هم رجال وأنتم رجال الصحابة رجال وأنتم رجال من فهم فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أقوال النبي وأقوال النبي عليه الصلاة والسلام ونقل لنا الشريعة هو كالمتأخر لا والله لا يستوون مثلا عند الله تبارك وتعالى فبعد ان فرغ أبو برزا الاسلمي قال لهم والله صليت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات أو سبعا أو ثمانين أو كما قال رضي الله عنه والله ما رأيت تأسيركم ما رأيت تأسيركم وإنما رأيت اليسر أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأن عن أمسك ذات دابتي خير لي من أن تذهب عني ثم يشق ذلك علي فهذه حركات كثيرة كانت عنها صحابي وهو موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن الأدلة أيضا أن الحركات إذا كانت للضرورة والحاجة جاء ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح صلى مرة على المنبر حتى يراها الناس صلى عن ابن برحة راهن الناس، فإذا أراد أن يسجد رجع وطخ طر، يعني إلى الخلف، ثم سجد، وهكذا إلى أن فرغ من صلاتي ثم قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، فهذا فيه إيش؟ فيه دليل على أنه إذا كانت الحركات من غير جنس الصلاة للحاجة لا بأس بذلك، ومنه أيضا. قتل العقرب والحيه في الصلاه اذا مرت حيه او عقرب جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتل الاسودين في الصلاه والاسودان هذه يعني تطلقها العرب على ايش الحيه والعقرب يعني هذا, هذا يعني علم علم على الحيه والعقرب قال اقتل الاسودين ايش في الصلاه فلا باس اذا قتلته في الصلاه وتتم ايش صلاتك وتتم صلاتك خطأ اليوم يتكلم عنه المصنف كثرة الحركة والعبث في الصلاة يريد التي ليست لحاجة هذه التي ليست لحاجة الفقهاء قالوا إذا كانت كثيرة متواليه كثيرة متواليه فإنها تبطل الصلاة إذا كانت كثيرة يعني مثل إيش يعني الآن نضرب مثال قبل أن نقول كثيرة متواليه مثل إيش الحركات التي ليست للحاجة في الصلاة رجل يلعب بأذنه رجل تاركا ينزل نظاره تاركا يرفعها لغير حاجة رجل تاركا ينسف هكذا كما يقولون يرفع الغطلة وتاركا ينزلها هكذا غفلة وليس المقصود أنها إيش آذته إذا آذته لا بأسا يردها كان الصحابة يفعلون مثل هذا لكن هكذا لغير حاجة هكذا لغير حاجة هذه الحركات إذا تكررت وكانت متواليه فإنها تبطل الصلاه إذا تكررت وكانت متوالية فإنها تبطل الصلاة طيب قال هنا ومن أخطاء المصلين الحركة الزائدة في الصلاة طبعا هنا نحن لنعطلنا قليلا نرجع الكلام عن هذه عن هذا النوع وهو الحركة لغير حاجة غدا إن شاء الله تعالى فنسأل الله تبارك وتعالى يفقهنا في الدين ويعلمنا من ديننا ما انفعنا وينفعنا ما علمنا وصل الله وصلنا وبارك على محمد وعلى الله عليه الله يخلصنا في <تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اما بعد فنواصل درسنا المعتاد في باب اخطاء المصلين وكان الخطا الذي تكلمنا عنه بالامس <تصفيق> ولكننا وقفنا عنده بعد أن فصلنا غيره أنه وهو الأفعال والحركات الزائدة في الصلاة لغير حاجة وبينا بالأمس أن الأفعال الزائدة على الصلاة لها أقسام قسمها العلماء وبيناها بناء على الدليل والنص فقلنا ان الأفعال الزائدة على الصلاة إما أن تكون من جنس الصلاة كزيادة قعود في غير محله أو قيام في غير محله أو زيادة ركوع على الصلاة أو زيادة سجود وهكذا قلنا هذا إن كان عمدا فإن الصلاة باطلة إن الصلاة باطلة وهو آث وإن كان سهوا فهذا صلاته صحيحة وعليه سجود السهو وقلنا كذلك ما كان من جنس الصلاة من واجبات أيضا زيادة الأفعال في الواجبات فهذه يعني عمدها إذا كان لعبا فإنه يبتل الصلاة وإذا لم يكن كذلك فإن الصلاة صحيحة ولا شيء عليه إذا كان قد أتى به في غير محله وقد أتى بجنس الواجب منه وهذا تفصيل آخر وعن الخطا الذي تكلم عنه المصنف هنا وهو كثره الحركه والعبث في الصلاه انما اراد تلك الافعال التي لا تكون لحاجه التي لا تكون لحاجه اما الحركات والافعال التي تكون في الصلاه وليست من جنس الصلاه وتكون للحاجه فهذه كما بينا بالامس جاءت النصوص تترى بجوازها كحديث بنت أمامة التي كان يحملها المصطفى عليه الصلاة والسلام على عاتقه فإذا أراد أن يركع وضعها وإذا رفع من السجود رفعها فهذه حركات كثيرة تدل على أن الحركات التي ليست من جنس الصلاة إن كانت للحاجة فلا بأس بها بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ربما أشار ربما أشار في صلاته وهذه لا يعرفها كثير من الناس يعني النبي عليه الصلاة والسلام مرة ارتح له الحسن أو الحسين رضي الله تعالى عنهما فأراد بعض الصحابة أن يحملهما فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوهما أن دعوهما فهذه الإشارة المفهمة إذا كانت لحاجة لا بأس بها يعني مثلا لو أن الطفل اقترب من قدر فيه ماء الحار وأنت تصلي فلا بأس حينئذ أن تشير إلى ولدك أن يذهب إليه وأنت في صلاتك إلا إذا خشيت حينئذ أن يعني يسقط في الحال ذاك القدر عليه فحينئذ لا حرج في قطع الصلاة قال هنا المصنف كثرة الحركة والعبث في الصلاة قال من اخطاء المصلين قال الحركة الزائدة في الصلاة التي لا حاجة لها سوى العبث واللهو والاعراض عن الخشوع في الصلاة كتشبيك الأصابع وتنظيف الأظافر والتحريك المستمر للقدمين وتسوية العمامه أو العقال يعني الغطرة أو الشماء والنظر في الساعة وربط الإزار وكثرة التمايل من جانب جانب وخاصة هذا التمايل هذا التمايل له باب آخر التمايل هذا إذا كان تعبدا فهو بدعة من البدعة هذا غالبا تجده عند من عند الصوفية تجده التمايل وحتى في القرآن الكريم العلماء انتقدوا انتقدوا التمايل اثناء قراءة القرآن وعدوها من البدع والمحدثات عدوها من البدع والمحدثات بل السكينة مطلوبة في الصلاة ومطلوبة في العبادة وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ايش قال قال اسكنوا في الصلاة ولذلك احيانا ترى بعض الناس يتمايل في الصلاة هذا ما يجوز هذا لا يجوز، لا شك في ذلك <تصفيق> نعم وإذا اعتقد أن هذا التمائل كما أسلفت إذا اعتقد أن هذا التمائل قرب إلى الله فهو واقع في بدعة فهو واقع في بدعة أو مبتدع يدور بين الأمرين طيب. قال والخشوع هو لب الصلاة وروحها فالمشروع للمؤمن أن يهتم بذلك وان يحرص عليه إن الله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم إيش؟ خاشعون فجعل من أسباب الفلاح الخشوع وجاء في جزء خلق أفعال العباد الإمام البخاري من حديث شداد بن اوس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن أول ما, يرفع أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع أول ما يرفع ولذلك الآن تدخل المسجد كما يقول حذيفه رضي الله عنه تدخل المسجد فلا تكاد ترى خاشعا فلا تكاد ترى خاش يعني كثير من القلوب الآن مشغولة بالدنيا مشغوله بالدنيا لا يتأمل ايات ولا, يتأم ولا يتفكر ولا فيها ولا يستحضر مثل هذا المقام العظيم بل من الناس ربما يدخل في الصلاة ولا يدري كم صلى من الناس من يدخل في الصلاة ولا يدري كم صلى ما يفاجئ إلا وقد سلم الإيمان هذا موجود للأسف هذا موجود للاسف والنبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم الآن قد أخبر عنه ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث زيد الورقم كان يتعوذ ومما يتعوذ منه أنه كان يتعوذ من قلب لا يخشع فهذا يسن المسلم أن يتعوذ في صلاته من قلب لا يخشع ويسأل الله تعالى الخشوعة في صلاته وفي أمره كله نعم قال ولا دليل على تحديد الحركات التي تبطل الصلاة بثلاث حركات وهذا موجود عند بعض المذاهب لكن كما سمعتم بالامس الاحاديث وسمعتم اليوم بعض الاحاديث تنقض مثل هذا الفقه تنقض مثل هذا الفقه وانه يتحرك ثلاث حركات انتهى الأرض بغره الصلاه هذا باطل النبي عليه الصلاه والسلام كما سمعتم آنفا في حديث امامه يعني لما كان يركع ينزلها يضعها في الارض واذا قام من السجود رفعها انظروا كم الان في الركعه الواحدة كم حركه ثلاث حركات الحمل على العاتق حركه والوضع حركه ثم يرفعها حركه اخرى ولا لا ثلاث حركات في ركعه واحده فلو صلى اربع ركعات كم حركه اثنى عشرة, ركعة إثنى عشرة حركة إثنى عشرة حركه فهذا يدل كدلاله واضحه على بطنان ذلك الفعل وهو فاهم لبعض العلماء وما جاء نص إنه والله ما جاء في نص انه ثلاث حركات تقتل الصلاة لا يوجد نص يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل ثلاث حركات فضلها الصلاة وإنما هو قول بعض العلماء فقدسوه بعض الناس حتى أصبح ينكر عليه لو خرجت مثلا تيكس أو شيء من هذا القبيل مسحت أنفك أو ما شابه ذلك أو كنت مذكرا أنكر عليه قالك يا أخي كم حركة؟ وبعضهم ينكر على إيش من ينتهج مسألة تحريك الأصبع في التشاهد فأقول يا أخي هذه حركات كثيرة تبطل الصلاة هذا طبعا مذهب الإمام مالك. مذهب المم مالك تحريك الاصبع في الصلاة ورجحه كثير من المحققين رجح هذا كثير من المحققين فانت لا يجوز لك تأتي وتبطل الصلاة من غير دليل ولا بينه ولا برهان هذا شرع الشرع ليس بالمزاجية ولا بالهوى ولا بالرأي ولا بالذوق ولا بالوجد أبدا ولا بالقلب حدثني قلبي عن ربي لا وإنما الشرع بقال الله قال رسوله كما يقول الامام ابن القيم يقول العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالت قال قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة لأقول العرفان ما العلم نصبه للخلاف للخلاف سفاهة بين بين رأي الفقيه بين قول الرسول ورأي فقيه أو كما جاء في تلك الآيات فشاهد أن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة قال الصحابة رضي الله عنهم على تفصيل في مذهب الصحابة نعم طيب قال ولا دليل على تحديد الحركات التي تبطي الصلاة بثلاث حركات فليس ذلك واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذلك من كلام بعضها العلم وليس عليه دليل يعتمد ولكن يكره العبث في الصلاة كتحريك اليد لحك الانف طبعا لحك الانف لغير حاجة بعض الناس لا خلص اعتاده أن يمس اللحية في الصلاة دائما تجد رأس اللحية يحتاج هذا ضوءاً ما يسوق ما ينبغي له ما ينبغي يكسر هذه الحركات ويروون حديثا ولا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس لحيته في الصلاة لكن ما يصح هذا طيب قال نعم قال آه آه كتح... العبث في الصلاة كتحريك اليد لحك الأنف أو العبث باللحية طبعا, طبعاً أقبحها اللعب بالأنف أقبح هذه الحركات اللعب بالأمث طيب أو العبث باللحية والملابس والاشتغال بذلك بعض الناس ترى يضحى تارة هكذا في الصلاة واحيانا بعدها بلحظات لحظات أو ارجعها أرجعها وأحياناً يرفعها وأحياناً ينزلها والخشوع أنت تتوقعون الآن أن راجل يفعل خلال ثلاث دقائق أو دقيقتين أو دقيقة هذه الحركات الكثيرة تتوقعون قلبه خاشع مع الله عز وجل ما لا أتصوره إنسان مركز يرفع، ينزل، وينظر لها أحياناً، وأحيان ينظر في يدها كذا، هذا نواقع، أنا فعل هذا واقع، ينظر في يدها كذا، واحياناً تقطق، تقطق الأصابع مكروه في الصلاة، تقطع الأصابع، وقد تقطق بعض التابعين عند ابن عباس أصابعه مكروه في الصلاة، فقال، قالت و تقطق أصابعك لا أملك، أنكر عليه، قالت و تقطق أصابعك في الصلاة هو مكروه، فبعض الناس ينظر في يده. ينظر في ساعته الناس مستعجل حتى الصلاه سبحان الله حتى الصلاه بينما الصلاه كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لبلال ارحنا بها يا بلال الان لسان حال الناس يتنفت اذا دخل المسجد يبدا التلفت كانه على جمره تجد ما يرتاح يلتفت يمين يسار ينظر الى الباب يراقب الباب طبعا مراقبه شديده وثيقه او اذا هو يعني ما يعرف حال المسجد يظن ان الامام داخل أو المؤذن داخل ينظر يمين يسار ينظر في الوجوه لا يقُوم، لا يقُوم، وينظر في الساعة، ينظر في الساعة ويلتفت ينظر في الساعة ويلتَفَت. طبعاً سبحان الله، لو جلس أمام تلفاز أو جلس أمام مباراة، توقعوا يفعل مثل هذا؟ يقف كما يقول بعض الناس في غير موقعه يقول كأن على رأسه الطير، كأن على رأسه الطير. يعني النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ قال وجوعلت قرة عيني في الصلاة، وجوعلت قرة عيني في الصلاة. كثير من الناس جعلت الجمرة في الصلاة ما يرتاح الصلاة سبحان الله هذه علاقة بينك وبين ربك وكم تأخذ خمس دقائق سبع دقائق عشر دقائق وعندك 24 ساعة وحسب منها كم يبقى لك ذا اليوم لكن سبحان الله بعض الناس الله عز وجل سالب بصائرهم ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فما له من نور طيب قال نعم قال وإذا كثر العبث وتوالى أفضل الصلاة طيب إيش ضابط الكثير في الشرع في النص ما جاء ضابط للكثير والعلماء يقولون ما لم يأتي ضابط في الشرع للشيء فإنه يرجع فيه إلى العرف إلى عرف الناس عرف الناس المتوسطين لا الفسقة ولا إيش ولا اللي فوق فوق تماماً متوسطين هذا العرف يرجع فيه يرجع له لمعرفة ضابط المسائل التي لم يأتي فيها نص، فإذا رأك كما يقول بعض العلم هو الشيخ ناصر لما سألوه عن هذا السؤال الشيخ ناصر الدين علباين رحمه الله قال لو رأك إنسان تتحرك لق لظن أنك لست في صلاة فهذا هو ضابط الكثير لو رأك إنسان وظنك أنك لست في صلاة فهذا هو ضابط إيش الكثير هذا هو العرف هذا هو ضابط العرف فهذا الكثير الذي المتوالي شرط آخر المتوالي ولغير حاجة كم شرط المتوالي يالان لو أنا في أول ركعة فعلت هكذا وفعلت هكذا وثاني ركعة فعلت هكذا وفعلت هكذا, فعلت هكذا هذا كثير لو جمعناه لكن لما كان متفرقا لا يرتل الصلاه فشرط أن يكون إيش متواليا وكثيرا في العرف لو رأيتك أنا تتحرك أقول أنك لا تصلي أقول أنك لا تصلي فهذا ولغير حاجة لحاجه جائز حتى لو كثر اما لغير حاجه فانه يبطل الصلاه فانه يبطل الصلاه قال اما ان كان قليلا عرفا او كان كثيرا ولكن لم يتوالى فان الصلاه لا تبطل ولكن يشرع للمؤمن ان يحافظ على الخشوع ويترك العبث قليله وكثيرا